Book 2 Is 10 50 50 Nabishin no Fi hammam al-sibaha Fi hammam al-sibaha Sa'at ash-nait Al-jaww harrun al -jow. اليوم اشكرن بيشين لنذهب إلى المسبح لنذهب الى المسبح اكيشيف تشكويم ت هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه اكي ني هل معك فوطه هل معك فوطة؟ أكي روبا هل معك سراول سباحة؟ هل معك سروال سباحة؟ أكي كسوم هل معك بدلة سباحة؟ هل معك بكيني؟ أدي تنطش؟ هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ أديت الجوتش؟ هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطسة؟ أديت هيدش نقوي؟ هل تستطيع القفزة من الماء؟ هل تستطيع القفزة في الماء؟ كو أش دوشي؟ أين الدوش؟ Ajna tdush? Ko ešt kabina ešveš jas? Ajna kabinatu tghiir ilmelaibis? Ajna kabinat tghiir ilmelaibis? Ko jean suzat enotit? Ajna nazvara tussibaha? Ajna nazvara tussibaha? Ajšt ithal uvi? هل الماء عميق هل الماء عميق ائشت اي باستر وي هل الماء نظيف هل الماء نظيف ائشت اي نغرت وي هل الماء دافئ هل, الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ أرتعش بردا أرتعش بردا وي أشت شو الماء بارد للغاية الماء بارد للغاية فتلتنا وي سأخرج من الماء حالا سأخرج الآن من الماء Por te par libri i dhe tekstet vizitoni www.book2.de